وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَن نيم السم يضض وانت ارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضب واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ فَوَذَ الْكِفْلُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ